سبحان من خلق الخلق فأبدعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من نور النور وشعشعه سبحان من نور النور وشعشع سبحان من أجرا الماء فأنبعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في وتعافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصلف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضي عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واديت تبارك ربنا وتعالى أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها أودها وأخرها سرها وعلانيتها يا غفور يا ودود اللهم انا ورازقنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا سميع يا عليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا برهم أحيانا من كان منهما حيا فاحيه على الإسلام والإيمان ومن كان منهما ميتا فجازه بالحسنات أحسانا وبالسيئات صفحا وغفرانا اللهم لا تجعلنا ممن يهجر والديه فيهجره أولا لا تجعلنا ممن يعق والديه فيعقه أولاده اللهم لا تجعلنا ممن يهجر والديه فيهجره أولاده يا ذا الجلال والإكرام اللهم الطف بنا بما جرت به المقادير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 وصل اللهم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين